وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذذهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب تبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتره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 إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بجر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طال أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسنين اتبعوا من لا يسألكم 118. وهم مهتدون 119. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً يُرِذنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُ إِنِّي إِذَا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا ماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيه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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأحناب وفدرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون تبعان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلغ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز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 من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا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 الصادقين ما ينظرون إلا صيحة ووعدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يردعون ونفق في الصوت.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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكههات ولهم ما يدعون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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم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 ولو نشأوا لما سخنهم على مكانة فما استطاعوا مضيعوا ولا يرجعون ومن عمدهن نكثه في الخلق أ يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفق القول على الكافرين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 ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إن نعدهم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ أَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ أَنَّهُ يحيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۗ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ